فَلَمَّا جَاءَهُمُ السَّبِيَاءَ كِنَبِيلَةٍ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إلَّا خِيْرٌ مُتَرَوَّمَةَ مَعْنَى وَمَا تَمِعْنَا بِهَا ذَٰلِكَ فِي أَبَاءِنَا الْأَوَّلِينَ وَقَالَ تكون ومن تكون له عاقبه الدار انه لاكن الظالمون وقال فرعون يا ايها المله ما علم لكم ما علم لكم من اله غيري فاؤكد لي يا هامن على الطين الا الطين فاجعل لي صرحا وَإِنَّ لَبُنُوهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَنْ يُدْعَوْنَ فَأَخَذْنَاهُمْ وَجُنُودَهُمْ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَتَأَمَّرْ كَيْفَ كَانَ الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى من بعد ما علتنا القرون الأولى بخائرا للناس بخائرا للناس وهدوا ورحمة اللَّه يتذكرون.